بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله خلق فسوى وقدر فهدى وأشهد أن لا إله إن الله وحده لا شريك له أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله واخيرته من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة ومحى الظلمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك ولا ينسرخ منها إلا مالك فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله وبياكم وأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا ومع الدرس السادس والأخير من دروس صرح تحفة الأطفال في التجويد للشيخ الجمزوري رحمه الله تعالى وقد وصلنا إلى باب المد والقصر والنظم رحمه الله تعالى جعل باب المد مقسما إلى ثلاثة أبواب فرعية بدأ بأقسام المد ثم أحكام المد ثم أفرغ قسما خاصا بالمد اللازم والمد في اللغة هو الزيادة أو مطلق الزيادة وبعضهم يعرفه بأنه المط أما في الصلاح أهل الأداء والتجويد فهو إطالة الصوت بحرف المد إطالة الصوت بحرف المد وهذا التعريف واضح جلي، يعني لا يحتاج إلى كثير توضيح من اسمه عندنا حروف معينة بنزود فيها نزيد في مقدارها الطبيعي أو أنه يزاد فيها أو في مقدارها عن الأحرف الصحيحة إذن فهو إطارة الصوت بأحرف المد كما سنعلم ما هي أحرف المد بعد قليل وتسهينا لهذا الباب وجمعا لما طرحه الناظم رحمه الله تعالى في هذه الأقسام الثلاثة عندما نقول المد استفاد من التعريف قطالة زمن معين للحرف زمن معين يعني مش اي زمن مش اي طول في اللغة قلنا مطلق الزيادة لكن في الصلاح اهل العلم واهل الاداء لا هذه الزيادة لها ضابط معين كما سنرى احنا عندنا في اللغة وفي كلام العرب ثلاث حركات ثلاث حركات الفتحة والضمة والكسرة فاذا قال قائل قراء قراء حركنا القاف بالفتحة والراء بالفتحة والهمزة كذلك بالفتحة قراء قراء هكذا هو زمن هذه الحركة لو نأخذ بنا لو زودنا في حركة الفتح ونقول قراء ماذا فعلت أشبعت الفتحة يعني ولدت من الفتحة فتحة أخرى وممكن تبقى فتحتين قا را آ يبقى الموضوع يتعلق يتعلق بزمن ولذلك بعض أهل اللغة يقول أن الحركات نوعان حركات قصيرة وأرادوا بها الفتحة والضمة والكسرة وحركات طويلة وأرادوا بها حروف المد أو الحروف التي تقبل المد فلما نيجي نقول قولوا القاف مضمومة القاف من قولوا مضمومة فقلنا إيه قو لكن زودنا هذه الضمة فقلنا إيه قولوا يبقى دي حركات طويلة هكذا يطلقون عليها إذن هذا هو ما هي المد أن أطيل زمن الحرف أنا بس حبيت يعني أقولي الكلام الكتير ده مع أنه ممكن يخلص في أقل عشان الناس الجدد اللي معانا يستوعبوا يعني إيه مد همد إيه ومد إزاي وكيفية المد أو من أين أتى هذا المد النظر رحمه الله تعالى في القسم الأول من هذا الدرس قال أقسام المد أو هكذا عنونا لهذا القسم فقال أقسام المد نفهم من هذا العنوان أن المد كله ليس على قسم واحد إنما له أقسام متنوعة له أقسام متنوعة طيب تعالوا نمشي مع النظم وحدة وحدة ونشوف هذه الأقسام وكلامه واضح جدا جدا بس هلقسمه نثرا هو قسمه نظما هنقسمه إحنا نثرة النظم قال والمد أصلي وفرعي لما قال أصلي وفرعي يبقى هم دول القسمين بتوع المد يبقى هم دول كم قسم مسموح بالكتابة سمحته بالكتابة يبقى دول كم قسم قسمين يبقى المد أصلي وفرعي تمام طيب والمد أصطي وفرعي له وسمي أولا طبيعيا وهو تمام يبقى الآن هيبدأ يتكلم على اسم ثاني مش قسم ثالث لا ده اسم ثاني وليس قسما ثالثا الاسم الثاني ده يتجه إلى النوع الأول اللي هو الأصلي يبقى ممكن يسمي المد الأصلي مد طبيعي مد طبيعي، وبعضهم يقول يقول عليه مد طبعي مد طبعي هنعرف ليه بعد شوية وسمي أولا طبيعيا يبقى ممكن نقول المد أصلي وفرعي أو طبيعي وفرعي أو طبعي وفرعي مش معضلة واضحة الحمد لله قال وهو الها هنا عائدة على إيه عائدة على المد الطبيعي عوز عرف المد الطبيعي او المد الاصلي قال هو ما لا توقف له على سبب ولا بدونه الحروف تجتلب بل اي حرف غير همز او سكون جاء بعد مد فالطبيعي يكون ده تعرف حاضر حاضر ده تعريف المد الطبيعي احنا لسه ما دخلناش ولا ممسنا احنا بنتكلم في تعريفات وتقسيمات لا اتكلمنا في في تمثيل امثله ولا في احكام لكن حاضر انت تؤمر يبقى ده تعريف المد الطبيعي او المد الاصلي نوكلت تعريفه هو المد الذي لا يحتاج إلى سبب ويتوقف ذات الحرف عليه يعني ايه الكلام ده لما نجي نقول قال قال معنى قاف صح مفتوحة بعدها ألف, بعدها ألف لما نيجي نقول قال النظم قال في حد المد الطبيعي او علامة المد الطبيعي انه يأتي بعد حرف المد اي حرف غير الهمزة وغير علامة السكون تمام طيب لما نقول قال اللهم افتوها قال الله تمام قولوا آمنا الواو الاولى يعني نقول كده الحروف دي كلها الألف والواو والياء أتى بعدها حرف متحرك وهذا الحرف المتحرك مش همزة يبقى نسميه مد طبيعي مد طبيعي طب إيه معنى كلمة بقى ما لا, تو... ما لا ولا بدونه الحروف تجتلب يعني لو أنك قصرت في المد الطبيعي لأذهبت ذات الحرف لما جأول قال الله فين المد لما راح المد راح ذات الحرف الحرف كله راح واضحة دي قيل يا نوح شايفين لما قصرت لما قصرت في المد الطبيعي راح ذات الحرف قولوا امنا لما قصرت في الواو ما زودتش ضمه القاف يعني بعدها راح راح ايه راح الحرف كله يبقى ده معنى كلام الناظم رحمه الله تعالى ولا بدونه الحروف وجدت يبقى المد الطبيعي هو المد الذي يكون في الكلمة احنا لسه النهارده دلوقتي ما عرفناش المفروض ان احنا ما عرفناش ايه حروف المد لذلك بقول هو المد الذي يكون في الكلمة حرف المد يكون في كلمة ويأتي بعده حرف متحرك ويشترى في هذا المتحرك أن لا يكون همزة لو كان ساكن أو همزة هيبقى في كلام تانية هنشوفه بعد شوي ولذلك قال الناظم بل أي حرف غيره همز أو سكون ينفع غير غيره ينفع غيره أو سكون جاء بعد مد فالطبيعي يكون ده اول نوع المد الطبيعي والاخر الفرعي موقوف على الفرع بقى اللي هو غير الاصلي عشان مد وزيد فيه عشان مد وزيد في, في الفرعي هذا متوقف موقوف يعني متوقف وجوده على سبب لابد من وجود سبب حتى أطيل في زمن المد أطول من مقدار المد الطبيعي واضحة دي؟ يعني الأصل إن الحرف المد لا يقل أبدا عن مقدار حركتين نحن عرفنا الحركة المرة اللي فاتت صح ولا لا؟ عرفناها قلنا إنها هي أي؟ مقدار ما تنطق بالحرف المتحرك مرتين متتاليتين نا نا هذا هو المقدار الزمن، صح؟ قلناها كده، طيب، عشان منطولش فيها الحمد لله انها اتقارت، واللي ما سمعهاش يبقى يسمعها ان شاء الله مرة تانية يبقى عشان ازود عن مقدار عشان ازود عن مقدار المد الطبيعي اعمل ايه؟ يبقى لازم يكون عندي سبب لازم يكون عندي سبب طب ايه الاسباب الاسباب عندي الكهمز او سكون مسجلة يبقى سبب المد الفرعي احد الري اما ان يكون همزة همزة قطع طبعا او سكون ولما ان سكون مسجلة يعني السكون المطلق هنعرف ان السكون نوعين بعد شويه يبقى نعيد المد الفرعي عشان نزود فيه عن مقدار المد الطبيعي محتاج ايه محتاج احد وسببين احتاج الى احد سببين اما همز همزة قطر او سكون وهذا السكون قد يكون سكون اصلي وقد يكون سكون غير اصلي سكون عارض كما سأتي الناظم الحمد لله يبدأ يعرفني حروف المد هو الان عمان يتكلم عن المد واقسامه والغاية دلوقتي المفروض مش عارف انا ايه حروف المد النوضم قال حروفه ثلاثة سعيها من لفظ واي وهي في نوحيها استفدنا الآن أن حروف المد ثلاثة ولفظ بها في كلمة واي يعني هي الواو والألف واليا ما هم شرابة حروف المد تمام؟ طيب وهي في نوحيها قصر الناظم رحمه الله تعالى أنها مجموعة كلمة نوحيها وسبحان الله كلمة نوحيها جمعت حروث المد الثلاثة بشروط المد أو بشروطها التي سيشير إليها بعد ذلك نو أدلوار حي أدلياء ها معنى الألف ثم أراد الناظم أن يوضح لك أكثر ويحصر الموضوع ويخليه في مجال أضيق لما يقول واي يعني اي واو او اي يا. الالف طبعا ده مفروغ منه ملوش غير صوره واحده بس لكن هل هي اي واو او اي لا قال لك والكسر قبل الياء يعني لازم تكون الياء قبلها كسر ده لسه ما اتكلمش عليها نفسها ما اتكلمش عليها نفسها لم يتكلم عن الياء نفسها وقبل الواو ضم يعني يشترط أن يكون قبل الواو ضم شرط وفتح قبل ألف ألف تقرأ في النظم بسكون الله من باب المحافظة على الوزن العروض لكن هي ألف وقبل ألف يلتزم أصلا الألف هذا لا يأتي إلا ساكن ولا يأتي ما قبله إلا مفتوحا فلذلك قال وقبل ألف يلتزم يعني أصلا هو لزم الفتح لزم ما قبله أن يكون مفتوح. طيب بالنسبة بالياء والواو هل في شرط فيهم هم أنفسهم نعم اشترطوا في الواو والياء السكون يعني يكون واو ساكنه وأبلها مضمون وياء ساكنه وأبلها مكسور يبقى كده عرفنا ان حروف المد التلاتة هي الالف ولا تكون الا ساكنة ولا تكونوا ما قبلها الا مفتوحة والواو الساكنة المضمون ما قبلها والياء الساكنة المكسور ما قبلها تمام طيب وكذلك اشار الناظم بقوله واللين منها يعني يدخل يدخل مع ما سبق من أحرف بينها يعني واللين منها الياء وواو سكن وينفع فيها سكن وواو سكن إن انفتاح قبل كل اعلنا النظم الان بيتكلم على حروف اللين حروف اللين حروف اللين هي الواو والياء الساكنتان المفتوح ما قبلهما زي ايه زي بيت شايفين الياء ساكنة ومفتوح ما قبلها بيت وزي خوف مع الواو تمام؟ طيب يبقى كده ممكن نقول ايه؟ ممكن نقول حروف المد بالنسبة للواو الياء الساكنتان الساكنتان المجانس لهما ما قبلهما يعني نفس بالحركة الواو هيكون قبلها ضمة عشان يساهل على الناس الياء هيكون قبلها كسر حروف اللين ساكنتان وقبلهما مفتوح أما الألف فقد لزم حالة واحدة هو ساكن دايما وقبله مفتوح تمام؟ طيب نرجع بس خطوة للخلف كده نتكلم أو نقسم تقسمها الساعدة ده يعتبر كده الناظم تكلم على اقسام المد الكلام ممكن نختصره باقل من ذلك بس من باب التوضيح اتكلمنا كل الكلام ده معلش اتكلم على المد اصلي ومد الفرعي المد الاصلي هو الذي لا يتوقف على سبب ولا بدون الحروف تجتلق المد الفرعي لا المد الفرعي متوقف على سبب اما همزة او سكون تمام حروفه ثلاثة مجموعة في كلمة نوحيها وحيها عليها الشروط نو قبل الواو ضم حي قبل الياء الياكس ها ألف وقبله مفتوح تمام طيب بالنسبة لأسباب المد الفرعي المد الأصلي خلاص كنا يعتبر مش نتكلم عليه دلوقتي تاني المد الفرعي النظم جعل له سببين أو ذكر له سببين قال كهمزن أو سكون هنقسم تقسيم حلوة هتريحني كتير في اللي جاي الهمزة إخواني والمقصود بها همزة القطع إما أن تأتي قبل حرف المد آمنوا بنكتب كده صح؟ آمنوا تقدمت على حرف المد إيمانة تمام؟ الأولى أو أوت الهمزة معاها كده تقدمت إيه؟ عن حرف المد وإما أن تتأخر عن حرف المد يعني تيجي بعده. أما إذا تأخرت عن حرف المد فإما أن تكون في نفس الكلمة زي السماء وماء وشاء وسيئة وسيئة, وسيئة وسوء وإما أن تكون في الكلمة التالية زي يا أيها بني إسرائيل وما أشبه ذلك ما سيأتي في بيان الأمثلة إذا كده عرفنا الهمزة إما أن تتقدم وإما أن تأخر إن قدمت لها سورة واحدة بس في نفس الكلمة قبل حرف المد والأمثلة قدامكم الحمد لله وإن تأخرت فإما أن تكون في نفس الكلمة زي السماء وما وشاء وإما أن تكون في الكلمة التالية زي يا أيها بني إسرائيل في أنفسكم هو أنفسكم تمام طيب هذا بالنسبة للهمز والسكون السبب الثاني بقى السكون إما أن يكون سكون أصلي يعني ثابت للحرف في الحالين معا دايما زي ما هنشوف الأمثلة بتاعة المد اللي هو ساوه بالسكون الحاقة بسكنه الأول تمام وإما يكون سكون عارض يعني سكون يعني إيه سكون عارض يعني أصل الحرف متحرك لكني وقفت عليه بالإسكان أو سكنته للوقف أسكنته للوقف الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين لما جأف على خواتيم الآيات على رؤوس الآيات الحمد لله رب العالمين طب السكون ده أصلي والعارب لان سكنت النونه لا هذا سكون عارب لأن أصلي النون مفتوحة الرحمن الرحيم برضه السكون ده عارب إذن فعلمنا أن السكون كذلك له نوعان إما يكون سكون أصلي أو سكون عارب طب إحنا كنا الحمد لله مشينا مع الناظم في أول قسم من أقسام هذا الباب باب المد معنا القسم الثاني اللي هو أحكام المد أحكام المد هنتكلم الناظم الآن عن أنواع للمد معينة أنواع وينزل عليها هذه الأحكام وينزل عليها هذه الأحكام. فأراد الناظم في أول الباب أن يعرفك بمجمل الأحكام عشان تكون متخيل هذه الأحكام فقال للمد أحكام ثلاثة تدوم وهي الوجوب والجواز والنزوم استفدنا الوقت أنه عندي كم حكم للمد إما يكون واجب يعني يجب على القارئ أن يمد حرف المد ما فيش في قصر يعني وإما الجواز يعني جائز مد وقصر وإما اللزوم يعني يلزم القارئ مد من ناحية ويلزم حالة واحدة لجميع القراء لم يختلفوا في مقدار مده مرة تانية حاضر مرة تانية الأحكام الثلاثة إما واجب كلمة واجب يعني إيه يعني يجب على جميع القراء أن يطيلوا زمن المد وجب على جميع القراء في هذا النوع أن يطيلوا زمن المد هنعرض بعد شوية ما حدش يقول لي أمثلة عشان هنحرق كده اللي جاي بعد كده بالأمثلة هندخل الناس من التقسيم إلى إلى نهاية الدرس فالواجب معناه إنه يجب على القراء أن يطيلوا في زمن المد وإن اختلفوا في مقداره لكنهم أجمعوا أن يطيلوا المقدار على المد الطبيعي ولذلك أطلقوا عليه المد الواجب أطلقوا عليه المد الواجب أما الجواز فمعناه جواز المد والقصر معناه جواز إيه؟ المد والقصر يعني بعض القراء يطيل الزمن عن المد الطبيعي أكثر من حركتين يعني وبعضهم لا يقصره بمقدار حركتين تمام طيب وأما اللازم فهو النوع أو الحكم الثالث أطلق عليه اسم اللازم لكونه يلزم حالة واحدة من ناحية المد من مقدار المد تمام عند جميع القراء ويلزم جميع القراء مده تمام طب دي الأحكام العامة هنبدأ بقى ننزل هذه الأحكام على أنواع المدود وخليك فاكر أو نخلينا كنا نفاكرين أسباب المد اللي احنا شرحناها أسباب المد اللي احنا شرحناها قال فواجب إن جاء همز بعد مد في كلمة وذا بمتصل يعد اول حاجة المد الواجب الذي يجب على جميع القراء ان يطيل فيه عن المقدار او ان يزيد فيه عن مقدار المد الطبيعي ده اول حاجة طب امتى اقول هذا مد واجب ان لك اذا جاء بعد حرف المد همزة قطع في نفس الكلمة في نفس الكلمة زي ايه زي جاء شاء السوء سيء جيء بني معايا حرف المد صح ولا لأ؟ عاوزين نفعل كده الحوار يا اخوانا عشان افهم عشان اعرف الناس معايا على الخط يعني حرف المد وبعد همزة قطع في نفس الكلمة فهذا يسمى أو نطلق عليه حكم الوجود نطلق عليه حكم الوجود ويسمى بالمد المتصل ويسمى بالمد المتصل أما سبب تسمية أنه مد متصل اتصال السبب بحرف المد في كلمة واحدة عشان كده سموه مد متصل ليس سموه مد متصل لاتصال السبب بحرف المد في كلمة واحدة الهمزة يعني مع حرف المد في نفس الكلمة ولذلك أطلقوا عليه مد متصل. وأما كونه واجبا أيها اللي هو الهمزة أما كونه واجب ليه أنه واجب قلناها دي وحدة بنشرح في كلمة واجب لأنه متعين على جميع القراء أن يمد في هذا النوع زيادة عن مقدار المد الطبيعي ابن الجزر يقول في النشر فيما معنى قوله تتبعت القراءات صحيحها وشاذها فلم أجد أحدا يقصر المد المتصل لا ليس للجواز لا لوجود مد أكثر من حركتين. لوجود مد أكثر من حركتين. المنجزري وهو محقق هذا الفن تتبع القراءات الصحيحة والشاذة ما وجد أحد يقصر المد المتصل ما فيش حد يقرأ فإذا جاءت فإذا جاءت الطانة بحالتين ما فيش مثلاً تمام أيوة طيب يبقى عرفنا دلوقتي لسه ما نش مقداره لسه ما نش مقداره يبقى عرفنا اللي واجب واجب الوجوب مده عند جميع القراء ومتصل ليه؟ لاتصال السبب اللي هو الهمز بحرف المد في نفس الكلمة تمام طيب مقدار المد مقدار المد المتصل مقدار المد المتصل بالنسبة لحفص بالنسبة لحفص اربعة وخمسة اربعة وخمسة أما أربعة فهذا على اختيار المم الشاطبي رحمه الله تعالى المم الشاطبي كان بيقرأ المد المتصل بالمرتبتين طولا الورش وحمزة ووسط للبقين وأما على خمسة فهذا ما ذكره الداني في التيسير فنأخذ من ذلك جواز مد المتصل أربعة وخمسة أما موضوع ستة ديجينين ستة جهة من باب الوقف من باب الوقف، تمام؟ من باب الوقف، وإلا في حالة الوصل لما فيش حاجة اسمها ستة لحفص، تمام؟ طيب، أنا بتكلم بالشاطبية أخواني، بتكلم على الطريقة المطلقة يعني، بتكلم على الطريقة اللي هي معمول بها في أغلب أقطار المسلمين. ومعتمدة في كتابة المصاحف تمام عشان بس نكون واضحين في الفضلنا وتعبيراتنا اي نعم احسنتم بالنسبة لو كان الهمزة متطرفة فهذا بيأتني فيه ستة حركات للوقف يبقى اسمه مد متصل عرض السكون مش عاوزين كنا نتطرق لها لكن مش مشكلة ان شاء الله بسيطة وبالنسبة لأصحابنا اللي بيقراءه بورش المد عنده اصلا مشبع ستة حركات ستة حركات قولا واحدة تمام؟ يبدأ المد الأول أو النوع الأول اللي هو حكم الوجود مد واتصل مد متصل حكمه الوجود زي جاء وشاء والسوء وسيئة وسيئة إلى آخر الأمثال قال وجائز وأراد أن يوضح معنى كلمة جائز قال مد وقصر وجائز مد وقصر يعني يجوز فيه المد والقصر مرتبتين يعني او مطلق المد حتى لا نقيدها بمرتبتين يجوز فيه القصر حركتين اذا على الاصر ويجوز فيه الزيادة على هذا الاصر ومن هنا اتت تسمية وجائز يعني يجوز فيه القصر والمد قال وقصر انفصل كل بكلمة وهذا المنفصل وده النوع الثاني من أنواع تأخر الهمزة عن حرف المد لما تيجي بعده يعني إذا أتت الهمزة همزة القطع في الكلمة التالية للكلمة التي فيها حرف المد إذا نسميه إيه نسمي مد منفصل حكمه الجواز حكمه الجواز بما أنزل طو وأنفسكم في أمها معنا حرف الألف وكذلك الواو وكذلك في الأمثلة الثلاثة في أواخر الكلمات والهمزة في الكلمات التاليات تمام؟ فلذلك سموء مد منفصل وحكم الجواز حكم الجواز ل لجواز مده وقصره طب ممكن واحد يقول لي طب بالنسبة الحفظ من طريق الشاطبية وانت لسه بتكلم من شوية بتقول هنلتزم طريق الشاطبية حفظ ما عندوش قاصر من الشاطبية وكذلك بالنسبة لأصحابنا لبقران ورش ورش بيشبع قولا واحدة فليه قلت جائز ما هو كله يعتبر برضو في حكم الواجب لا لما بديك نتكلم على حكم نتكلم على الحكم لجميع القراء لان في غيرهم في غيرهم من القراء والرواه من قصر هذا المد فمنهم من قصر تمام فموضوع الجواز هذا اتى من باب في قراء غيرهم حتى حفص نفسه من طرق اخرى له القصر حتى حفص نفسه له القصر مش ابن كثير بس ده ابن كثير والسوسي وابو جعفر ويعقوب لهم القصر قولا واحدا تمام هذا بالنسبة برضو لطريق التحبير المهم يعني ليس الموضوع موضوع تفصيل أكثر أنه ممكن نقول إيه؟ ممكن نقول إن لما بيجي نتكلم على حكم بنتكلم عليه من باب عموم القراء لا ينفع للمد واجب زي ما هيجي بعد شوية هنلحظ هذا الشيء في مد البدل يبقى المد المنفصل حكمه الجواز سموه جائز ليه؟ لجواز مده وقصري لجميع القراء وسموه منفصل ليه سموه منفصل لأن السبب اللي هو الهمز انفصل عن حرف المد انفصل عن حرف المد في كلمة تانية ثم قال الناظم رحمه الله تعالى ومثل ذا إن عرض السكون وقفا كتعلمون نستعين يعني ومثل ذا في الحكم ومثل ذا يعني ومثل المد المنفصل في الحكم كذلك إذا أو إن عرض السكون لحرف الذي يأتي بعد حرف المد مرة تانية ومثل المد المنفصل في الحكم من ناحية الجواز المد عرض السكون ومعنى العرض السكون أن يكون الحرف الذي بعد حرف المد متحرك ثم نقف عليه بالإسكان ومثلنا سورة الفاتحة كلها زي كده الحمد لله رب العالمين تمام الرحمن الرحيم مالك يوم الدين طيب قبل ما ما نكمل الكلام عن عرض السكون نرجع بس خطوة للخلف نقدر المد المنفصل نقدر المد المنفصل بالنسبة لحفص ونسبة لورش ننزبيننا كلهم إما حفصة أو ورش معظمهم يعني نفس مقدار المد المتصل نفس مقدار المد المتصل تمام؟ يبقى برضو أربعة وخمسة لحفص وستة الورش تمام؟ طيب المد العرض السكون قلنا نفس الحكم جائز زي نفس حكم المنفصل له نفس الحكم لماذا جائز؟ لماذا أطلقوا عليه أنه جائز كذلك لجواز مده وقصره بل هو أوسع من ذلك يجوز فيه القصر والتوسط والإشباع القصر والتوسط والإشباع يعني يجوز في القصر حركتين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين ستة لكن خلي بالك في نقطة مهمة لابد للقارئ أن يلتزم في الجلسة الواحدة أو في القراءة الواحدة بمقدار واحد بمقدار واحد يعني ما ينفعش أقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم هذا خطأ هذا خطأ لابد أن نلتزم بالمقدار رح هكذا قال أهل الأداء هكذا قال ولما هنا من أهل الأداء بل عندما يشرحون قول ابن جزر رحمه الله تعالى في الجزرية والنفظ في نظيره كمثله يمثلون بهذه الأمثلة بهذه الأمثلة تمام طيب ومثل ذا إن عرض السكون وقفا كتعلق أو قدم الهمز على المد وذا بدل يعني كذلك الحكم إذا تقدم الهمز على حرف المد من في أول الباب قلنا أن الهمز له صورتين إما يتقدم ويتأخر طب إذا تقدم يعني هجين همزة وبعدها حرف مد طبعا في نفس الكلمة لكن الهمزة بيكون في أول الكلمة قلنا زي آمنوا وإيمانا وأنتوا تمام زي كده زي هذه الأمثلة والأمثلة كثيرة جدا قال لك له نفس الحكم الجواز بردو هنرجع بردو نقول طيب احنا عارفين ان حفص له القصر بل جميع القراء له القصر الا واحد بس ورش من طريق الازرق له وجهان يعني له توسط له إشباع كمان فليه قلت ده جائز مدام أنه يقول معظم قراء يقول آمنوا بالقصر بس برضه نفس الإجابة لما وجد راوي من الرواه يوسط ويشبع هذا المد صار في حكم الجائز صار صار هذا النوع من المد في حكم الجائز لكن مقادير مدود باني نتكلم عليها فيما بيننا اللي بيقرأ لحفص بل اللي بيقرأ لجميع القراء إلا ورش من طريق الأزرق له القصر قولاً واحداً أما ورش من طريق الأزرق فهيكون له التوسط وجه آخر والإشباع وجه ثالث أو قدم الهمز على المد وذا بدل كآمن وإيماناً أمثلة هذه خذ الألف هذا نون توكيد خفيفة خذن, خذن وقفنا عليه بالالف تخفيفا لأنه لا يوقف على التنوين تمام طيب قال ولازم كده تكلم على حكم إيه تكلم على حكم الوجوب وتكلم على حكم الجواز اللازم بقى إيه قال لك ولازم ده القسم الثالثة أو الحكم الثالث ولازم إن السكون أصدا وقفا أو وصلا ووقفا بعد مد طولا إذن المد اللازم يطلق على إذا اجتمعت على إذا ما اجتمعت في كلمة واحدة سكون أصلي إذا اجتمع في كلمة واحدة سكون أصلي مع حرف المد يعني سكون أصلي يعني سكون هيكون في حاليني حالة الوقف وحالة الوصل سكون هيكون في الحالين معايا لن يتغير زي زي ما مثلنا الحاق الطامة والأمثلة ما شاء الله كثيرة جدا ومعروفة تمام؟ ومعنا مثال نقرأه أكثر شيء ولا الضالين هو ذا الحكم أو حكم اللزوم يطلق على هذا النوع من الندود لكن لما كان هذا النوع الأخير له أقسام كثيرة له أقسام كثيرة يعني متنوعة بالنسبة لما مضى أو أفرد له كلاما يخصه فقال أقسام المد اللازم لغاية كده يا اخواني في حاجة صعبة في المنضى وطبعا انا اريد جميع الاخوة والاخوات في حاجة صعبة في اللي فات الظاهر كله صعب طفي طف صوت طيب قبل ما نروح للمد اللازم تذكرت شيئا ولله الحمد لله يعني تذكرت في المد المنفصل المد المنفصل يدخل في هذا المد ما يعرف بالصلة الصغرى والصلة الكبرى يعني هذه هكذا اطلقوا عليها في كتب التجويد الصلة اللي الهاء هاي الضمير لو فكرينها مكلينا عليها قبل كده هاي الضمير التي تقع بين متحركين يعني يكون قبلها متحرك وبعدها متحرك يكون قبلها متحرك الله المستعان في صوت اللي يكون قبلها متحرك وبعدها متحرك هذه يجري عليها ما يجري على المد المنفصل إذا وقع بعدها همزة بالمداء أربعة أو خمسة اما اذا وقع بعدها غير الهمزة بتأخذ نفس حكم المد الطبيعي سواء كانت موصولة بالواو او بالياء تمام الا كلمات مخصوصة تكلمنا عليها لو فكرين في شرح الشطبية وكذلك شرح الدرة لما تكلمنا على هذه الكلمات المخصوصة يرضاه لكم سألقه اليهم تمام هذه الكلمات موجودة إن شاء الله يعني الرجوع إليها يكون سهل عشان بس ما نتوسعش أكثر ما نحن عاوزين بس هذه إشارة وتنبيه نرجع عن المد اللازم المد اللازم اللي هو أن يجتمع مع حرف المد في كلمة واحدة سكون أصلي وعذرة أصلي دي معناها يعني السكون ثابت في الوصل وفي الوقف ده معناها النظم أفرد له هذا الباب ليوضحه توضيحا جيدا ولكون أقسامه كثيرة بالنسبة لما سبق من من مدود سواء كانت أحكام أو أنواع فقال أقسام لازم لديهم أربعة لدى مين يعني؟ لدى أهل القراءة لدى أهل الأداء لدى علماء التجويد لديهم أربعة يبقى كده عرفنا أن أقسام المد لازم كم قسم معلومات سهلة أربع أقسام أربعة وأقسام تمام؟ طيب وتلك يعني هيبدأ يبين لك بس الأنواع مش هشرح مش هيشرح وتلك كلمي وحرفي معه يبقى كده اتنين الـ 2000 الـ 2000 الكلاهما يعني الكلمي والحرفي. مخفف مثقل مخفف مثقل يعني الكلمة مخفف ومثقل يبقى في كلمة مثقل وفي كلمة مخفف والحرف كذلك في حرف مخفف وحرف مثقل يبقى دول كم قسم يبقى الحمد لله وصل الأربع اللي معاهم تمام هبدأ بيتكلم على كل نوع من هذه الأربع هبدأ يتكلم على كل نوع من من هذه الأربع قال فإن بكلمة سكون جتمع مع حرف مد فهو كلمي وقع المعنى واضح ما شاء الله مش يعني ها اشارة بس او تكميل لكلام الناظم وعشان يبقى اعملنا نفسنا تكلمنا يعني وإلا الكلام واضح جدا يعني اذا جتمع سكون اصلي في نفس الكلمة في كلمة يعني طبعا هنا عندنا توضيح الحمد لله لديت حاجة تكلم فيها لان ما شاء الله يعني شايف الموضوع سهل فالنواع هدفتوحنا موضوع يتكلم فيه يول كويس خليني اتكلم يمكن حد يستفيد فائدة جديدة عندنا طبعا انواع الكلام ثلاثة انواع الكلام كام ثلاثة اسم وفعل وحرف دي انواع يعني ما يتألف ما يتألف او ما يتألف منه الكلام اسم وفعل وحرف تمام طيب الاسم والفعل والحرف لما يجيني كلمة يبقى المراد بها ايه ما عدا الحرف ما عدا الحرف والمراد به الحرف اللفظي مش الحرف المعنوي لان ما يقول حرف معنوي من دا حرف حرف معنى يعني كلمة كلمة عند اهل اللغة مش عند أهل النح كده هي كلمة لانها لم تفيد معنى مين تمام طيب لكن المقصود بالحرف هو الحرف المبنى يبقى لما جينا نقول فإن فإن بكلمة سكون وجمع يبقى الكلمة المكونة من عدة احرف تمام طيب عشان بس إحما يحتاجين دي بعد شوي لما اجتمع معايا سكون في كلمة واحدة زي الحاق ما الحاق فإذا جاءت الطامة حرف المد معايا جي بعد سكون تمام؟ يجب بعده حرف ساكن في كلمة وهذا السكون أصلا واحد يقول لي لا ده يجب بعدها شدة يجب بعدها شدة أقول له بسيطة الشدة هذه عبارة عن إيه؟ عبارة عن حرفين الأول ساكن والثاني متحرك الأول ساكن والثاني متحرك ولذلك لما ننطق بيها هتلاحظ معايا أنت الصوت وتلاحظ معي أبت الصوت لما أقول الحاق بدانا بالساكن اهو الحط ففي سكون يبقى المراد بالسكون السكون الذي يكون في اول التشديد يبقى لما يجي سكون بعد حرف المد في الكلمة هذا نسمي إيه؟ نسميه ايه مد لازم كلمي لغاية دلوقتي ما اقدرش اقول اكتر من كده مد لازم ايه كلمي تمام فين بكلمه سكون اجتمع ما حرف مد فهو كلمي وقع تمام طيب هنمشي مع النظم أحسن أنا كنت ناوي أقسمها كده وخلاص لكن خلينا نمشي مع النظم النظم في هذا الباب ما شاء الله واضح وسهل قال او في ثلاثي الحروف وجد والمد وسطه فحرفي بدا يعني او وقع السكون او وقع هذا السكون وجد يعني وقع اتواجد يعني في الحروف المقطعة في أوائل حروف الهجاء المقطعة في أوائل السور التي يكون هجاؤها على ثلاثة أحروف على ثلاثة أحروف احنا عندنا الحروف في أوائل السور هنوضحها أكتر بس دي بس كده يعني إشارة عشان نكون فاهمين كلام النظم رحمه الله وتعالى إما تكون على ثلاثة أحرف أوسطها ساكن زم... آه... تمام زي عندنا ميم تمام لام سين صاد قاف واحد يقول لهذا حرف واحد يقول لا اكتب الحرف وانت تعرف قاف ميم يبقى ثلاثة أحرف أوسطها ساكن اللي هو حرف المد أوسطها حرف مد طيب لما جاول ميم ذلك الميم ساكنة أم الساكنة ساكنة إذا هذا المراد بالسكون أن يقع حرف أو يقع السكون اللازم الأصلي بعد حرف المد في فواتح أو في أحرف أواسط أو الصور التي تتكون من ثلاثة أحرف هو الحرف نفسه متكون من ثلاثة أحرف من نحن نعرف بعد كده إن في أحرف تكون من حرفين زي ح ورا هتي كلها إن شاء الله تمام طيب؟, طيب قال والمد وسطه أو وسطه يمتع الاثنين والمد وسطه يعني وسط الحرف فحرفي بدا يبقى لما يجينا المد اللازم في أواني السور إيه؟ مد لازم حرفي لماذا حرفي لأنه وقع في حرف واضح؟ لأنه وقع في إيه؟ وقع في حرف بغية كده أظن الموضوع سهل ومفهوم تمام؟ يبقى عندنا مد لازم كلمة وأن يقع السكون أو الحرف الساكن بعد حرف المد في كلمة واللازم الحرفي الحرف أن يقع بعد حرف آآ آآ المد في ثلاثي الحروف في أولي السور حرف ساكن سكون أصل هذا المد اللازم الحرفي ثم قال الناظم كلاهما يعني الاثنين الكلم والحرف مثقل إن أدغم مخفف كل إذا لم يدغم معنى الكلام ده إيه؟ يعني إن حصل إدغام حصل شدة يعني حصل شدة شفنا كده علامة الشدة علامة الشدة نحن لسه من شوية بنقول معناها أن حرف ساكن وآخر متحرك أدغم في بعض أدغمنا الساكن في المتحرك يبقى لو حصل إضغام يبدأ يبدأ يبقى, يبقى, يبقى كلمي مثقل زي ما جقول لمثالا إحدا ربناها من شوية الصاخ تمام الطام واضح طيب الزكرين برضا مد لازم كلمة مثق وإن كان هذا المد في وجه تاني اللي هو التسهيل لكن احنا بنتكلم على المد بنتكلم على وجه المد لأن المد لازم مثق هيكون من من من هذا القبيل طيب وكذلك الجان وخلي بالك على الجان نوقف بشدة كاملة نوقف بالنون مشددة بغنى كاملة وكل الأمثلة ما شاء الله اللي بتتبوها ممتازة جدا واضحة الحمد لله إذا لما يكون في شدة يكون كلمي مثقة طب لما يكون ما فيش شدة يكون سكون بس يكون ما فيش إدغام يعني بيكون إيه؟ بيكون كلمي مخفف وهذا لم يقع في إلا في كلمة واحدة كلمة واحدة آل الآن في موضعين الآن المستفهم بها بس تمام بس الآن المستفهم بها في موضعين ونص بس هي دل ليه إنه معلها مد لازم كلمي مخفف ولم يقع غيرها تمام طيب لما نيجي نقول هل هناك فرق في النطق بين المخفف والمثقر الجواب لا فيش فرق عمليا لا الفرق في تجديد الحرف التالي لكن هم قسموها من باب القسمة من باب القسمة إيه؟ الأدائية يعني يعني قسم وتقسيم يعني من باب تقسيم هذا الباب تمام؟ طيب ما فيش فرق في مقدار المد ولا أداء الحرف إنما هيكون فيما بعدها شايفين التجديد؟ أما قول أذكرين أداء الحرف التالي بخش عليه بقوه لكن الآن تمام طيب الحرف المد الحرف مش اهون كده هما يعني الحرف معانا اما ألف اقول لا الف لام ميم. المد في ميم مد لازم حرفي مد لازم حرفي مثقل لوقوع الإضغام أضغمت ميم كلمة ميم في ميم آآ آآ عفوا أضغمت ميم كلمة لام في ميم كلمة ميم اللي هي دي الله المستعان. دي في دي اللي بعدها على طول تمام يبقى حصل ايه حصل تجديد إدغام يبقى هذا حرف مثقل تمام طيب ميم نفسها بقى ميم هذا مد لازم حرفي ها مخفف لعدم وجود الإدغام تمام طيب بكده النظم يعتبر خلص خلص الموضوع لكن هيبدأ يديك زيادة علم حتى يعني تستوضح بها وتكون يعني بمثابة معلومات تفيدك فيما مضى. قال الناظم واللازم الحرفي أول الصور وجوده وفي ثمان من حصر. أراد الناظم أن يبين مواضع المد اللازم الحرفي، فقال لك يوجد المد الحرفي المد اللازم الحرفي في ثواتح الصوت بقسميه المثقن المخفف تمام طيب وحصر المد اللازم بمعنى كلمة مد لازم إشباع ست حركات يعني وهذه كانت تدفتني مقدار المد اللازم ست حركات قولا واحدة تمام وذلك سموه لازم يعني أن يلزم حالة واحدة لجميع القراء وجوده يعني يوجد في فتح الصور وفي ثماني انحصر يعني انحصر في ثمانية احرف ثمان حروف بس طب ايها الحروف دي انك يجمعها حروف كم عسل نقص كم الكاف الميم عسل العين والسين واللام نقص النون والقاف والصاد بما هذه الاحرف التي يدخلها المد اللازم الحرفي المدل لازم الحرفي كم عسل نقص تمام ثم عقب الناظم وقال وعين اللي هي من كلمة عسل ذو وجهين والطول أخص حرف العين من فاتحتي مريم والشورى فيه وجهان فيه وجهان القصر فيه وجهان القصر والإشباع فيه القصر والإشباع ولو لاحظنا لماذا أتى في حرف العين هذان الوجهان اشمعنا حرف العين بالذات هنجد بقى اللي ذكره الناظم في أول الكلام أو في أول التقسيم والليل منها الياه وواو سكنا لأن حرفلين حرفلين حرفلين فجاز فيه الوجهان وطبعا من الطيبة بيجوز فيه ثلاثة أوجه القصر والتوسط والإشباه بل بعضهم يجيزوا كمان لجميع القراء من الشاطبية وحتى في بعض النسخ للتحفة تقتضي هذا المعنى نسخة للناظم نسخة صحيحة يعني نسخة موجودة قال فيها الناظم وعين ثلث لكن الطول أخص أنا قلت القصر قلت القصر لا لا لا الله المستعان مستعان أنا آسف معلش التوسط والإشباع لا التوسط والإشباع الوجهين دول وعين ذو وجهين والطول أخص المقصود بهم التوسط والإشباع عفوا يا إخوان الحمد لله جزاك الله خيرًا يا أم أسامة التوسط والإشباع لا يجوز قصره بس مش مش من عندنا خليني بقى أكمل الكلام خلينا كمل الكلام أعيد وثاني حرف العين لكونه حرف حرفين بعضهم جعله في مرتبة أقل من مراتب حرف المد فلذلك أجر فيه التوسط أجر فيه التوسط يعني أقول كذا كافها يا عين صاد أربعة أو يسمعون كافها يا عين صاد هكذا نقول هذا هو الذي يعني عليه أكثر أهل الأداء لكن بعضهم يقول حتى من نشطة طبية يأتي فيها القصر يأتي فيها القصر طبعا من الطيبة دي يعني موجودة وقلنا صحة نسخة أو في نسخة وردت للنظم رحمه الله تعالى قال فيها وعين ثلث لكن الطول أخص لكن الطول أخص ثلث يعني يجعل فيها القصر والتوسط والإشباه هذه النسخة موجودة تمام؟ لكن المقروب به والذي قرأت به على مشايخي التوسط والإشباح من طريق الشطبية والطيبة الأوجه كلها موجودة تمام؟ وكذلك يبقى أن نقول أن الطول أولى المد المشبع أولى تمام طيب يجمعها حروف كم عسل نقص وعين ذو وجهين والطول أخص ثم قال وما سوى الحرف الثلاثي لا ألف فمده مد طبيعي ألف يعني بقية حروف الحروف التي تأتي في أولي الصور التي تبقى بعد كم عسى النقص فتمد مد طبيعي, تمد مد طبيعي إلا حرف الألف لأن حرف الألف ما مفروش حرف مد حتى الشاطبي يقول وما في ألف من حرف مد فيمطلأ وما في ألف من حرف مد فيمطلع إذن الحروف البقية في حروف أو في فواتح السور هذه تمد مد طبيعي حركتين إلا الألف فإنه ليس فيه حرف مد عشان يطول فيه أصلا ألف هنطول فيه ثم قال وذاك أيضا في فواتح السور وجوده عفوا وذاك أيضا في فواتح السور في لفظ حي طاهر قد حصل حي طهرا شين الالف الالف مش عاوزين حي طهرا الحاء والياء والطاء والهاء والراء هذه الأحرف الخمسة تمد مد طبيعي تمد مد ايه طبيعي حركتين بس حامم ا لام را. ونقول راء منقول شراء لا نقول راء هذا خطأ والعلة في إن إنها تمد مدة طبيعي إنها كلها على حرفين ح ر ط ه إلى آخر الخمسة تمام طيب ثم قال ويجمع الفواتح الأربعة عشر ويجمع الفواتح الاربع العشر يعني يجمع جميع احرف الفواتح قوله صله سحيرا من قطعك هذه الجملة فيها جميع الاحرف التي تأتي في في اوائل السور في اوائل السور صله سحيرا من قطعك وفي لبضة ثانية صح طريقك مع السنة صح طريقك مع السنة وفي كمان نفظة تلتة نص حكيم قاطع له سر وهذه جميلة جدا الاثنين الاخر دول فيهم الصراحة صح طريقك مع السنة ممتازة ونص حكيم قاطع له سر هذا يتكلم حتى على الأحرف نفسها نص حكيم قاطع له سر يبقى كنا ممكن نقول أن الأحرف المقطعة الـ 14 في أول السور لا تخرج عن أمر من الأمور التالية الأول إما أنها تمد مدا مشبعا يقولون عليها لازم حرف سواء مثقل أو مخفف وهذا في حروف عس كم عسل نقص إلا حرف العين ففيه وجهان التوسط الإشبار القسم الثاني قسم مد, مد طبيعي اللي هو حي طهرة القسم الثالث لا مد فيه أصلا هو كلمة ألف لا مد فيها تمام ثم قال الناظم رحمه الله تعالى وتمد النظم بحمد الله على تمامه بلا تناهي على تمامه بلا تناهي يعني الحمد لله رب العالمين بكذا يكون النظم انتهى مما اراد بيانه وبيانه بيانا الحمد لله بيانا شافيا وفيه علم كثير وفيه بركة كبيرة جدا تعلمونها عندما عندما تمر الايام بكم على هذا النظم المبارك تعرفوا ان فيه فوائد كبيرة جدا تم يعني كاملة تم يعني كموده أبياته ند بدأ لذنها تاريخه بشرى لمن يتقنها أراد النظم رحمه الله تعالى على عادة بعض ما يعني أهل النظم في العلوم في كافة العلوم أن يضع عدد الأبيات وتاريخ النظم بما يعرف بحساب الجمل بتشديد مين وبعضهم بيخففها. قد تخفف يعني الاثنين صح لكن الاشهر حساب الجمل حساب الجمل ده يا اخواني سريعا كده رد الاعداد الى الاحرف لتصير جملا يعني هرقم الاحرف هقول لكم الاحرف بعد شوي كل حرف في جمل معينة له رقم تمام لما جاء اقول كلمة أجمع أرقام هذه الأحرف يعني مثلا ما يكون ألف بواحد والبأ لما أقول أب معناها أن أقصدت رقم ثلاثة مثلا تمام واضح إن شاء الله يبقى حساب الجمل هو رد الأعداد للحروف لتصير جملا فيسهل حفظها تمام طيب هذه الـ الـ الـ الجمل أو الجمل هي أبجد هوز حطي كلمة سعفص قرشت ثاثون ثخازون لا عقل ثخازون ضاج ضاقش هذا الكلام ضاقو ض ض اللي بقى اللي بقى ضاضون أيوة كده ولا تاني معلش ليش ضاضون الأخيرة الضاد وبعدين الضاء وبعدين الغي الله ييسر الحب وبدأ بدأ, بدأ انتهى انا مستعد ابجد هوز حطي كلمن سعفص قرشت ثخذ ضظون اكتبها لكم اكتبها حاضر انا عارف اللي بيكتبه اللي بيكتبه وقفوا عن الكتابة أبجد هوز حطي كلمن سعفص قرشت ثخذ هي دي، تمام؟ هي دي هي دي ما يعرض بحساب الجمل. طبعاً لها طرائق لها طرق عدة يعني. لكن هذه أغلب يعني من يو يقرخ أو يريد العدد يكتب على هذه. يبقى نيجي بنا ونقول الحروف الأبجدية مش الهجائية. الهجائية اللي هي همزة باء تاء ثاء تا هي دي الهجائية اللي تكون من الهجاء. لكن دي الأبجدية حروف الأبجدية، تمام؟ يبانو لي ال ال ألف اللي هو الهمزة يأخذ واحد الباء اثنين الجيم ثلاثة الدال أربعة الهاء خمسة خليكم تبعين معاي كده في الحروف الواو ستة الزاي سبعة الحاء تمانية الطاء تسعة الياء عشرة نعم احسنت يا شيخ هشام الكاف هنبدأ نزود كمان الكاف عشرين اللام ثلاثين الميم أربعين النون خمسين السين ستين العين سبعين، الفاء تمانين، الصاد تسعين، القاف مية. هنبدأ كمان نزود نضاعف العدد. الراء ميتين، الشين ثلاث التاء أربعمئة، الثاء خمسمئة، الخاء ستمئة، الذال سبع الضاد ثمان مئة، الضاء تسعمئة، الغين ألف، الغين ألف. لما نيجي نقول ند دون، ند دون بدأ. إذا ند دون إيه؟ النون بخمسين والدال بأربعة يبقى أربعة وخمسين والباقي اثنين يبقى ستة وخمسين والدال الثانية بأربعة يبقى كام يبقى ستين والالف واحد يبقى واحد وستين بيت تاريخه بشرى لمن يتقنها بشرى لمن يتقنها الباقي اثنين والشين بثلاث بثلاث مئة والراء بمئتين احسبوا انتوا بقى 502 والياء بعشرة واللام بثلاثين والمين باربعين والنون بخمسين والياء الاخرى بعشرة والتاء باربعمائة والقاف بمئة والنون الاخرى بخمسين ايضا والهاء بخمسة والالد بواحد فالجملة تطلع كم معايق الاخر 1198 يبقى سنة 1198 كان هذا هو تاريخ النض، كان هو هذا تاريخ النض، يا أقتي، الغرض التاريخ، ما فيش حاجة يعني، بعض الناس بيخاف من حساب الجمل لما قد يستخدمه البعض استخدام خاطئ، لكن هذا استخدام يعني ممتاز جدا، التاريخ مهم، التاريخ مهم جدا، حتى يعرف العصر اللي كان عايش فيه الناظم والمشايخ اللي هو عصرهم، وقد يعني يعرس في بعض الأحيان منهج الناظم من تاريخه اللي كان عايش فيه. ثم قال ثم الصلاة والسلام أبدا على ختام الأنبياء أحمدوا والآل والصحب وكل تابعي وكل قائل وكل سامي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وأسأل الله عز وجل في ختام هذه الدروس أن تكون نافعة لعباد الله المؤمنين وأن يجعلها خاضصة للوجه الكريم و. أن نعيد علينا مثل هذه الدروس وأن نجعلها مباركة عامرة بذكر الله عز وجل وكما قلت في أول الدرس إن شاء الله الخميس القادم هيكون توزيع هيكون الأربعاء عفوا الأربعاء توزيع الاختبار عن طريق الرابط والخميس نبدأ نستقبل الإجابات من الناس ويكون آخر موعد لإستقبال الإجابات هيكون الست اللي عنده سؤال او استفسار ان لابد ان امشي الان يرسله لي على هذا الايميل التالي ابو الهوله انت جميل هو ده هو ده الايميل إبعثوا عليه الأسئلة، الاستفسارات، وإن شاء الله أحاول أن أجيب. كان فيه آخر سؤال سؤال يعني وأنا بتكلم. ممكن حد ينسخه لي، لأن شكله بعيد جدا. خرجه ماذا عن صوت الحجرين الموجودات مع مجرّد صوت من القصر الهوائي دون. طن ورن وصدع رغم أنه مدى الله المستعان هذا السؤال لا يجيب عليه إلا هو يعني إن رأيتموه في يوم تسألوه أن يصدر الصوت حتى يعني إن كان عندنا أجابة نجيب ماذا عن صوت من دون ويتمعه بشرتا صوت من قصمة الهوائية دون طن ورن وصدع رغم أنه مدى من الأصل ما رأيك الشخشان في السؤال له هذا سؤال اختباري على ما أعتقدي يعني إن كان لو جابا يعني طبعا إخواني مضطر السال الآن سريعا بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وتقبل الله مننا ومنكم لين أخوان وصلات العشاء أو كانوا أن يقيموا الصلاة وإلى لقاء آخر في دورات قرآنية متعددة سبحانك اللهم وبحمدك نسأل الله لا لا أنت نسأل فرّغ توبوا إليك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته